بسم الله الرحمن الرحيم قسل <صفيق> You're yeah. oh. home. Right. <laughs> Guev referred to naho I Ang vô khổ Oh, girl. Oh, God, todo by God. तो oh. That's das في سماع وسالاً What for? فَلَمَّا أَلْقَوْقَوْا de que se da da da well... و نذیل One gang